وَرَزَقْنَا هُمْ مِنَ الطِّيبَاتِ وَفَضَلْنَا هُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْأُوَيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَاآِكَ يَقْرَأُنَّ كِتَابَهُمْ وَلَا يُغْلَمُونَ فَتِيلًا